جدد حياتك يا اخي لا تبتئس او ترتخي جدد حياتك بالعمل واملك يانك بالامل واشمخ على درب الهدى واحمل ضياءك للمدى واعمل لما ترجو غدا واجعل إمامك احمدا جدد لا تبتئس او ترتخي جدد حياتك بالعمل واملا كيانك بالامل واشمخ على درب الهدى واحمل ضياءك للمدى واعمل لما ترجو غدا واجعل امامك احمدا